يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبا ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَأَدِّ الشِّرَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بن مريم كَمَا قَالَ عيسى بْن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ